Guru للغالي Rali, له Lil يبطي Guru ما Rali, Guru Guru Lil Rali, Guru والله يكفي انا عليل الضمائر انشد واسوق البشاير همي زاد وفكري حائر فرجني والفرقا مرام للغالي قولوا له ولا جا الله يكفي شره امشي وانشد عم اظنوني واسهر وانتم ما تدروني دامي ما والحب الله يكفي شره اترك سكه واكضب سكه لقيت ابواب من صكه جيت الطايف وهل قالوا ما شفنا له جراه يا مطي وهشوله ما جا ولا جا مرسولا والحب الله يكفي شره جيت اهل ابها واهل الوادي وانشدهم حضروا بوادي قالوا ود يا الشادي ما جدوا اسر والمرى ما جا والحب الله يكفي شره وينشد شمر و انشد علوى قطر واهل سلوة قلت انا مبلي في زين المبسم وشهولة يقضي وشهولة ما جاء ولا جاء مرسولة والحب الله يكفي شره قالوا لي وش لو نوصافه نرسل لهناس نعرفه تجوب بنجد وطرافه تنشد وتلقى قرّه قولوا قولوا قولوله يمضي وشغوله ما جا ولا جا مرسوله والحب الله يكفي شره قلت وصفه يا خلق الله كامل والكامل وجه الله في عيني ما مثله والله قلته مره باثر مره ما جا و لا جامر سولا الله